بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامر تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس عدبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا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 وآخر دعوهم أن الحمد لله رب العالمين ولو يعدل الله للناس الشر استعدا لهم بالخير لا قضي إليهم أدلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يا وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا بِهِ ضُرِّهِ أو, أَوْ قَائِمًا أَوْ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرٍّ مَّسَّ ۚ كَذَٰلِكَ زين لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين ثم دعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون وَإِذَا تُتَلَعَ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْدُونَ لِقَاءً أَنَا أَتِي بِقُرآنٍ غَيْرِهَا ذَا أَوْ بَدِلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إلَّا مَا يُوحَى إلَيْهِ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 إن رسلنا يكتبون ما تمكرون هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك ودرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها داءتها ريح عاصف وداءهم وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَئِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ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 حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاه أمر ليلا أو نهار أتاه أمر ليلا أو نهار فجعلناها حصيدا كألم تغنى بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى ذهب السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهقوا دوههم ولا ذلة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 ومنهم من ينظر إليك أَفَأَن تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون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 إذا داء أدلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعدل منه المجرمون أثم إذا ما وقع آمنتم به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 قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يدمعون قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فدعلتم منه حراما وحلالا قل أه الله أذن لكم أم على الله تفترون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 وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون هو الذي دعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون قالوا اتخذ الله ولدا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 فعلى الله توكلت فأدمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إليها ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين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 ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مدرمين فلما داءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين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 وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا ثمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم قال قَدْ أُجِيبَتْ دَاعَتُكُمَا فَاسْتَقِيمَا وَلَا تَتَّبِعَانِ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ وَلَا وَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَى الْبَحْرِ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا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 وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّىٰ دَخَلَهُمُ إِنَّ رَبَّكَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ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 فَائِدَ عَنُرِيدُ سَالَّذِينَ لا يَعْقِلُونَ قُلْ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لا يُؤْمِنُونَ فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِهِمْ قُلْ فَتَنْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ ثمَّ نُنَذِّرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنذِرُ الْمُؤْمِنِينَ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِن دِينِي فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنِّي أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّىٰكُمْ